في عندي أبوية على الشيء الناس في غفلة عن كهير منها يدخل بداخل المسجد مثل ما دخلنا هنا ما يصلي، تهينا ويدنا اختلف من الرسول عليه الصلاه قال اذا دخل احد من المسجد فداي رز حتى يصبر الترتيب اذا والله ثاني وحده يدخل المسجد يصلي في اي مكان ايش هذا وهذه ربني هذه الأحاديث خلاصتها <تصفيق> هذه الأحاديث أنه كل مصلي يريد أن يصلي لازم يصلي إلى شترة فأنا صليت هنا مثلا هاي شترتي أخونا صلى هناك إن الخشع في هذا الجدار سترته هذا هي سترته أنت مثلا صليت هنا وين سترته ما في السبب الناس في غفلة ما في من يذكرهم مثل ما قلناه لا فأنا بذكر والذكر أترضى على المؤمنين حديثين عن الرسول عليه السلام أعده ما يقول إذا صلت صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته هذه الثاني إذا صلى أحدكم فليدنوا من سترتي ليش ما دليتوا أنت الله يديه إذا صلى أحدكم فليدنوا من سترتي يعني لا يبدأ عنها هنا يريد سؤال وعليكم السلامة وبركاته لماذا يجب أن يكون قريباً من السترة جاء الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يكون بينه بين موضع سجوده والسترة ممرشة يعني شبر ونصف شبرين من كثير السترة مثلاً من جراسه موهني ولا أيضا بينطح السترة براسه يعني بلسخ راسه بالسترة وإنما بيجعل بين راسه وبين السترة ممر شاه هذا الذي أردت التنبيه عليه أولا إذا دخل الداخل المسجد لازم ما يقعد في المسجد إلا بعد ما بيصلي رحيتين ثانيا لازم يصلي إلى سترة جدار المسجد عموذ المسجد أيه. الى آخره مثلا انت لقيت واحد على الشمعة هاي واجيت الصف فراء ومثلش لو تترى انت هذا الشمع يقول عن المنزلج لازم يقرب للمألة قدام طيب هذا الصف كامل الهوم كامل انت جيت من خلفه انت عم تصلي عم, عم تحكي عن صلاة جماعة لا جماعة غير جماعة يعني انت جيت انت في صلاة المغرب مثلا لقيت من بعدين ومثلا انت على اول صفة. <تصفيق> انت بنتيجي طبعا مرام شترتك هاللي صف الأولاني صف الأولاني جزاك الله خير أيها. سؤال يا سيدي فضل. بالنسبة لصلاة الخجر انه في بعض المساجد بأذن أذنية فهل هو وارد او غير وارد الأذنية او كيف موارد وارد في الصحيحين صليت حيث مسجد بارك الله فيه ركاتين اقترب من السترة من الجدار وحيه السؤال انه في يوم الجمعة هذا السؤال أنت أخذت رأس الجواب أريد أن أعطيك الدليل قال عليه الصلاة والسلام لا يغرنكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل فأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم شعيد في إلو مؤذنين عدم بلال ما في حدا ما بيعصوا التاني ابن أمي مكتوم اسمه عمر قال له لما تسمع أذان بلال لا تغتروا فيه وتقولوا خلص ما با في أكل لا هو يؤذن بليل وفي رواية فإنما يؤذن يعني قبل طلوع الفجر يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر فأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم وكان رجلا أعمى لا يرى الفجر فكان لا يؤذن إلا إذا مر به بعض المرة ورأى الفجر قال له أصبحت أصبحت هينئذين يؤذن لأنه ضرير لا يرى الشاهد يؤذنين واحد يؤذن أذان الأول ليستيقظ النام يتدارق إما صلاة الوطر أو صلاة الليل يتدارق صحور يجعبدوا يتسحر يقول الرسول فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن المهتم أنت كان يؤذن إذا طلع الفجر ورآه المرة ويقولون له أصبحت أصبحت حينئذ يأذن هذا الأذان أني كان أذنه ابن أم مكتوم هو الذي يحرم الطعام ويحلل الصلاة كيف ففي أذنين وهذا في حكم بالغة ما على أشخاص في اليوم ترح كل أيام السنة لأنك أنت تعرف في ناس بيصوموا في غير مضار نفلا يوم الثانين مثلا يوم الخميش في ناس بيصوموا يوم بيفطروا يوم في ناس عليهم قضاء خاصة النساء اللي الله بلاهم بالحير هدون شو يمدع الفوصار وقت ترك الطعام ولا في وقت أنا أعرف حوادث يعني مؤسفة جدا ننزل إلى المسجد في رمضان قبل فجر الثاني الأذان الثاني بينزل الواحد فيمر به بعض الناس متلهف تشعر انه هلا هو وفاء من النور دخلك في وقت ان كنت اسمع بأذري الجواب لا ما في وقت ليش لانه ادن ادان الامساك تعرفوا انتو ادان الامساك هذا ادان ضد الامساك لان الرسول قال فاكلوا واشربوا سبحان الله كيف تتغير الرسول قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب إنت كان يؤذن إذا طلع الفجر الإمساك هم يصرفوا في الرجل مات قبل الأذام ربع ساعة فتلاقي الشيخ وإمام مسجد يأتي إلى ملتهف ويقول له أنا مات سحرت فيما يؤذن فإنه لا لأنه أذن أذن الإمساك بينما هو أذن طعام فأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب الشاهد اخي انه الأذانين طوال السنة بعدين لا تنسى انه القضيه مو بس مشان الصيام ذكرت لك قال في روايه يقوم النائم فيقوم يصلي يعني وتعرفوا فيما اظن انه تاخير قيام الليل افضل من التبقير به لكن هذا بالطبيعي صعب مثل الناس مش لكن هل ما بيستطيع يأخر قياما لي ليصلي بعد الأشهر كما يفعل أكثر الناس اليوم ما في مانع لكن بعض الناس في عندهم قدرها عندهم طراغ مثلا لكن قد لا يتنبع بيسمع أذان الأول بيستيقظ كما يستيقظ بالأذان الثاني لصلاة والذهاب إلى النسيين فإذا الأذان الأول مشروع كالأذان الثاني طوال السنة واضع الجواب جزاك الله خير انه في بعض الهم بان المؤذن بتجي تتصل لركعتين طبعا في صلاه ما وصلت خلاص هو قاعد عمر بن هل هو جايز ام لا هل هو جايز ما هو الركعتين المساهي صليت تعيد المغرب من وصلت انت صليت تعيد المغرب الوقت اللي تصلي ركعتين سنه اه الله يسر له الخير ما فيش سنة ايش سنة الجمعه معليش سنة الجمعة هي اليوم ان كثير من الناس لا اصلوا في السنن ليش أنا بروي لك حديث من صحيح البخاري أصحي الكتاب بعد كتاب الله بإسناده الصحيح عن السائب ابن يزيل قال كان الأذان في عائد النبي صلى الله عليه وسلم الأذان الأول فقط إذا صعد الرسول عليه الصلاة بن منبر أذن المؤذن إذا انتهى المؤذن من الأذان قام الرسول يخطب ما في مكان لصلاه سني الجمعه قبلي والحديث لو تتم ان شاء الله ناتي عليها قريبا السنه, السنة يوم الجمعه هذا ل لازم المسلم يحافظ عليها أولا التبقير في الذهاب إلى المسجد وعليكم السلام وبركاته لا تقعد صلي تعيد مسجد تبقير في الحضور إلى المسجد كل ما بكر كل ما كان أحشان لقوله صلى الله عليه وسلم من, من راع في الساعة الأولى فكأنما قرب بدن بدن يعني جمل ومن رأها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن رأها في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش ومن رأها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن رأها في الساعة القامسة فكأنما قرب بيضة ثم تتوسحوه فكل ما بكر كان أحسن دخل المسجد مبكرا أو متأخرا بصلي ما تيسر به ركاتين أربعة ستة اثمانة بدون حساب لأنه هي اسم منافله موجسني حدد الرسول بفعله عليه الصلاة والسلام ولذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح من غسل يوم الجمعة وغسل وابكر وابتكر ثم صلى ما بدا له صلى ما بدا له ثم دنى من الإمام واستمع إلا غفر له ما بينه بين الجمعة التي تريها إذن هل يدخل مسجد يوم الجمعة يصلي ما بدا له هو نشاطه هو وقته أما هذا الذي يقع اليوم فهذا ليس له أصل في السنة إطلاقا أبدا هل يوقع كيف صار اللي في أذانين في زمن عثمان بن عفان اتسعت المدينة بسكانها المدينة أول ما هاجه الرسول على الإسلام كانت شيء بقرية طبعا امتشر الإسلام بدأوا الصحابة يجوا يستوطنوا شوية شوية بزمن عثمان الله يرضى عنه يعني خلافته صارت المدينة ما شاء الله بلد عاصمة الدولة الإسلامية فهو بدأ له فكرة ونعمة فكرة باعتبار أنه حتى إلى اليوم كما تعلمون الجمعة لا تصلى إلا في المسجد النبوي الأمر كان كذلك في زمان رسول أبو بكر عمر عظمان لكن بسبب تسال بنيان في المدينة صاروا الناس اللي برات المدينة وفي سوق اسم الزوراء ما يسمعوا الأذان في المسجد النبوي فهو جعل الأذان هناك هذا فلنسميه أذان ثاني لكن هذا في الواقع أذان ثاني بأعتبار أن الأذان الأول هو لجاء به الرسول عليه السلام هذا اسم هذا الثاني لأنه جاء به عثمان بعد الأول لكن هو ما جاء به إلا لتسمية الناس اللي هن في السوق أنه حضرت صلاة الجمعة يا الله على الصلاة وين جعل عثمان الأذان الثاني في السوق ومكان معروف في كتب الحديث بالزوراء استمر الأمر هكذا إلى عهد هشام ابن عبد الملك الأموي السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته فهو بدأ له أن ينقل الأذان من الزوراء إلى المسجد من يوم أختب في الوضع شغال شغال ولا من يومها اختلف الوضع ومع الزمن صار في فسحة بين الأذانين بما يسمونه بسنة الجمعة القبلية وسنة الجمعة القبلية لا محللها من أعراب كما يقول النعويون لأن الرسول في زمانه كما قلنا لكم من صحيح وخاري أنه كان يخرج من بيته يطلع جنبر يأذن بلال ينتهي بلال بالأذان يشرع بالخطبة فما في كان مكان لصلاة سنة ركاتين طبلاً عن أربع ركاتين هذا هو الطريق لمن يأتي المسجد يوم الجمعة أن يصلي ما بدى له فإذا صعد الإمام أنصد وبس نعم لديه يا أخي يعني تعطيني رأيي الشرق بحالقين تكون يعني بحلق التقل هل يترى أن يجزهم الشرق بحلق التقل أو لا؟ لا يجوز لا, يجوز قطعا لا يجوز قطعا وباتفاق دائم الأربعة هو عليه السلام؟ نعم معنى التنمص في حذير انما صوت الطمم هو الشعر اللي على التق فوق التق يعني اللي في كل مكان في كل مكان الحاجب نعم الوجهين الوجه في الوجه ايه الطريق اه بس ما في وين نمشي نحن اه انتهينا اه انتهينا كويس لا مو تي منشوار ها المهم قديش باقي دقائق يا الله يا غريب كل شيء الرسول صلى الله عليه وسلم ما أذن فيه بالنمص بس انتو تعرفوا أظن أن نتف الإبط من الفطره فنتفى الأبط سنة لكن ندفى الحاجبين ندفى الوجتين ندفى اللحي حلقة حرام فنتفى أحرام فلما قال الرسول عليه السلام لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات هذا من بقوله المغيرات في خلق الله للحسن فكل شيء بفعل المسلم تزينا وتجملا مخالفا فيه سنه الرسول عليه السلام فهو داخل في هذا الحديث وبخاصه ان اللحيه فيها احاديث كثيره جدا حف الشارب وعاف اللحاء وخالف اليهود والنصارى في رواي خالف المجوز بعدين لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالريال الحقيقة يا أخوانا المسلمين نحن عشنا زمن استعمرنا الكافر هو للإنجليز وهني في فرنسا وما أدري هولندا وإلى آخره هذولي لما دخلوا البلاد الإسلامية أدخلوا إليها عاداتهم وتقاليدهم وأزياءهم فانطبع جماهير المسلمين بهذه المخاذي كلها وبخاصة أنه نحن وجدنا في آخر زمان بعيدين عن العلم الإسلام بعيدين عن التربية الإسلامية فما كان في عندنا مناعة أن ننقاوم هالتقاليد التي جاء بها الكافر إلى بلادنا وخلج الكافر إلى حيث لا رجع لكن خلف ثقافته خلف عذاته التقاليده كما نشاهدنا اليوم وإن كان اليوم الحمد لله في صحوة في فيئة يعني نهضى بلا شك لكن كما يقال أول الغيث قطر ثم يعني همير يأتي الخير إن شاء الله بأكهر نحن أدركنا طلاب العلم في ديماج يحطوا عمامي يسموها عندنا لمليف يعني صفرة بس إلى وضية خاصة طلاب العلم كلهم حليئين بس شعارهم هللفي الصفرة ما انو هللفي هي ما الاصل في الشريعة بينما اللحية المزعب الأربع وغير أربع آمنين فيها والأحاديث كما ذكرنا بعضها ما لقيمة عندهم إطلاقا بس هذا الشعار لطلب العلم فانعكس الموضوع اليوم اليوم تلاقي شباب ما طلاب علم كانوا شايفين ملتحين شو سبب فهموا انه هذا اولا سنني الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن ولا وهو معروف في في اوصاف يعني السلام انه كان له لحيه جريله وعظيمه وبالاضافه الى سنته الفاريه سنت الناس لهذه الحقائق الشرعيه فصاروا يمشوا إليها ويطبقوها لكن بقي كثيرون متأثرين بالعداد القديمة السابقة ولذلك نحن ننصح كل مسلم غيور على دينه وعلى الاختداء بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أنه يخلص حاله من مصيبة حلق اللحية لأن هذا بلا شك فسق ومعصيه في خلاف القرآن في خلاف لفعل الرسول عليه السلام في خلاف أقواله في تشبه بالكفار في تشبه بالنساء شو بدك المصيب أكبر منه ونسأل الله عز وجل لنوفقنا جميعا لاتباء السنة حيثما كانت ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين خذ يا الله بسم الله به الأكثرون ما بيصنوا عن رسول صلى الله عزيز تركوا هذه الصلاة لمؤذن بس مع أن ينقضيه معكوسي مؤذن وظيفته الأذان وبس ينتهي أذانه في لا إله إلا الله الآخرين وظيفتهم يصنوا عن رسول الله عزيز <تصفيق> ولم يحمله هل يقول الله يصنع على محمد بينما لازم تكون صلاة كاملة هي الصلاة التي نصليها في الصلاة التي اسمها صلاة جبراهيمية فهذا بعد الإيجابة يأتي الأذان أي يأتي الصلاة بعد الصلاة يأتي دعاء له عليه السلام الوسيلة وهو يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً للوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته بس لأون ما في إنك لا تخلق المعاني ما في هذه حاشين أما هو قال عليه السلام كما في صاحب خارج من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه دعوتي التامة والصلاة القائمة آت محمداً وسيلة والقضيلة وبعثه مقاماً محموداً الذي يعدت حلت له شفاعته مضيعة هكذا الحديث فتذكروا هذه القضايا لكسب شفاعة الرسول سلام. سلام. نجيب المؤذن ثم نصلي على محمد صلى الله عليه ثم ندعو له بدعاء وسيلة بسم الله Amen. Vishwa vou. Adiós. Obviously. Yes. Awesome. Yes. الله ما بيصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم تركوا في الصلاه المؤذن بس مع انه قضيه مع الفوجي المؤذن وظيفته وبس ينتهي أذانه في لا إله إلا الله الآخرين وظيفتهم يصلوا على رسول الله ولم يحمله هاري بيقول الله من على محمد بينما تجب تكون صلاة كاملة هي الصرارة من صليها في الصلاة اللي اسمها الصرار جبراهيمية فهذا بعد الإجابة يأتي الأذان أي يأتي الصلاة بعد الصلاة يأتي دعاء له عليه السلام الوسيلة وهو يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة قائمة آت محمدا للوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته باش لهون ما فيه انك لا تغرب المعادة ما فيه هذه حاشية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 هذه القضايا بشأن نكسب شفاعة رسول الله عليه نجيب المؤذن ثم نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم ثم ندعو له بدعاء وسيل بسم الله بشأن <تصفيق> الله تدا بي د يكون ها اش تابع كتبه وكرت له أن الجهاد في جبير الله اليوم فرض عين على كل المسلمين لكن ليس فقط في أبغانستان بل وفي الكثير من البلاد ما طبعا فصل الكلام لكن كفلسطين مثلا لكن هناك حقيقتان لابد من التنبيه أو تذكير بهما. قلت له أولاً الجهاد يحتاج إلى أمرين اثنين أو ينقسم إلى قسمين جهاد معنوي عفواً يحتاج إلى أمرين اثنين استعداد معنوي واستعداد مادي أما الاستعداد المعنوي فهو أن نكون مسلمين حقاً لنستحق بذلك نصر الله في قال تنصر الله يا رسولكم الاستعداد المادي هو معروف والمسلمون اليوم ليس عندهم استعداد مادي لأنه أسهلهم كلها تأتيهم من الخارج وبأثمان باهظة وخلاص الكلام قلت له فالجهاد ليس جهاد أفراد سلام. عليكم السلام عليكم. والجهاد يجب أن يكون جهاد الحكومات الإسلامية تهيئ شعوبها وتسلها بالإيمان والعتاد وهذا بلا شك غير واقع اليوم على الأسف وهذا المثال أمامنا فلسطين وأنا أخشى ما أخشى ان تعود أفغانستان فلسطين ثانيا ولذلك فإن كنت ترى ان هناك في استعداد للجهات فجاهد وإلا فالزم ما أنت علي من الدراسة <تصفيق> شكرا بقول لهم أفغانستان في مجال من القاتل والجاهد أما هم فرصة ينسك هذا بيقوله <تصفيق> <تصفيق> هو, هو قضية, قضية طريق مفتوح قضية السادادات معنوية ومادية أولا يكون الأفغانيين أنفسهم المسلمين مش الملاحه اللي يكونوا متفقين مع بعضهم البعض بعض. ما يكونوا متفرقين ثاني يكون عندهم استاد اللي صنع الاسلحه مش اللي شحذتها مع الاسف يعني امر يرثاه يعني عايشين عم يجادوا لي شادي عليها ااا الضيفين اللي يجونا من مدي من مصر واحد كويتي واحد سعودي كنتم في حضور الاجتماع جابوا لي مجلات دي اول مره مجلات باسم الجهات في ابغى الاستاذ <تصفيق> نعم البريد الثلاث يوم ماذا تجلبتهم؟ إذا كنت أنا... دخلت معهم أو كنت طبعا. معهم معهم الشخصين دون ليس مع شخصين مثل محمد وموسى مثل محمد موسى وثلاث مجلات الجهاز يعني رغب أستخدم مع دون الشيوخ اللي كانوا عندي؟ لا متغتشت لهم يعني الشباب العبو سامة سوري الشباب السوري مم. يمكن بيهونيك بها من غرفة وما أخذت إلا يوم إجوهوني الشاهد قرأت منهم يعني شي, شي مؤسف بيقولوا هناك حقائق أن أكثر الدول العربية لا تمدهم لا بالأفراد ولا بالعتاد بعدين إنما همان دولتان السعودية والباكستانية وبعدين ما بيمدوهم باللوازم بيمشوا شهر على المغال والحمير لحتى يهاجموا نقطة روسية بدن كاتبين حساب دقيق بدن بس مشان الخبز يحصلوا عليه كذا مليون دولار في الشهر ومو محصين هدون شلون بدون يجاهدوا يا جماعة هدون أن جاء يخلصوا حالهم من الموت الطبيعي وش الموت السلاح تبع الروس والدول العربية عم تتفرج وانا والله قلت من سنة وقال من سنة انه هذا كله تغطيه اينبي يعني الامدادات الانتيجيو من طريق الامريكان من طريق سعوديه وباكستان هو امداد امريكي ابي انه لهون بس قد ما انت تمشي بس لهون وهذا مش ان يعيدوها في روسيا ثانيه هو مقسومه هناك بتقاتل الروس والامريكان بس كده ادا بقاتل الروس الشاسه هذه على ما تدخل باكستان في افغانستان والهروب لكل الدول كل باكستان وافغانستان وليت بيشتغل فيها الروس هناك هون الامريكان <تصفيق> بيدعموا هناك الروس بيدعمون من جبهه ديمقاتبين قال في في باكستان 16 حزب سياسي قال ما بيؤيدنا غير حزبين بس هذه الباكستان دولة الإسلامية يعني فيها 13 حزب سياسي ما بأيضوا الأبغام في جهادهم غير حزبين أخوارنا تحدثوا عن كرابات كثيرة هذه سيدي الدكتور هذا الدرويش درويش هذا هذا أسلوب الاستغطاب واضب عراقة الناس هو هذا أنا أعوذ على المسلمين الآن بجدوسك بلوط الله حتى ظهور المهد المنتظر ليس أصدق هذا هذا الحقيقي والد أعوذ بالله شو أرده لو كان والد كان صراح الدين المنتظر <تصفيق> المهد المنتظر أعوذ بالله لأن يعدو الناس المتواكلين لا. والمقصرين لأن يبرروا تقصيرهم لا. شيخ نهونا شيخ الإسلام رحمه الله يقول وأما سؤال المخلوق للمخلوق أن يقضي حاجة نفسية أو يدعو له فلم يؤمر به أيوه. يستدل ونهي عنه لم يمريه نهي عنه قبل ما ارادي نهي عنه لم يذكر النهي ولا نعلم ما وهذا كلام صحيح لا تسال الناس شيئا ولو ناولني الصوت وكان واهله سقط الصوت من يده من الناقه يفرش الناقه وينخيفها حتى ياخذ الصوت ما يولاه المر من فلق عظيم ما اذكر هذا الحديث وقال ان الدعاء يعني سوال فعلا سؤالك مو حره هذا الافضل يعني الافضل ما يسال يعني على ما امكنه, ما أمكنه, ما أمكنه أنا أسأل الله عز وجل أنه يخلصنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يعني حياة صعبة جدا يعيشة الإنسان اليوم المشيخ في حديث الأعمى هذا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب خارجه الله أن يعرفه فخيره النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له أو أن يصبر هذا في إخرام النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء طبعا لكنه قال إن صبرت فهو خير لك المصر وعلى حمام بيات الله قصوص الله اي نعم اللهم يعمل فكنا عما طلبنا رسولا يدله والمصر وعلى حمد الله يا الله فلا فتطلبت أن أم... يكسر عليه هنا أحد الأخوات كان فيه مصر ومساومة تتملخ تقول في السؤال الأول هل يجوز المرأة أن تخرج للزيارات وزوجها غائب يعني مسافر وما هو أو ما هي حدود خروجها من بيتها الأصل في هذا أن تعرف المرأة أنها خلقت لتلزم بيتها وتخدم زوجها وتربي أولادها ان كان لها أولاد وإن لم ولد فحسبها أن تؤنى ببيتها وزوجها ثم يجوز لها أن تخرج لقضاء بعض المصالح التي لا يستطيع الزوج أو أحد أقاربها من محارمها أن يقوم بذلك أو لا يتأثر لغيرها أن يقوم لها بذلك ثم لبأس من خروجها لزيارة صواحبها أو أقاربها في حدود ليست كثيرة كما هو الشأن بالنسبة للرجال لأن الرجال لم يخاطبوا بمثل ما خوطبت النساء في قوله تبارك وتعالى وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى هذا ينبغي على المرأة أن تضع ذلك نصب عينها أي أن لا يكون خروجها كخروج رجل دون حساب ودون حدود حتى ولو لم يمانع زوجها في ذلك إذا عرف هذا دخلنا في صميم الإجابة عن السؤال إذا كان الزوج مسافرا وكان خروجها مقننا أي ليس كثيرا كما ذكرنا وكان الزوج لا يمانعها في ذلك جاز لها الخروج وإلا فلا باختصار خروجها الذي ضيقنا دائرته بنسبة إليها بصفتة امرأة في أنه جائز لكن مرأة ليس لها صراحية تتمتع بأن تأتي بكل أمر جائز ولو خالف الزوج في ذلك فخروجها من بيتها لجيارة بعض صديقاتها مثلا الأصو فيها أنه جائز لكن إذا كان الزوج يريد منها أن تلزم عقر دارها في غيبته عنها فيجب أن لا تخرج ولا يجوز لها خروج هذا هو جواب السؤال هل يجوز كما نعلم نتفي الشعر الذي يفسر حاجبي المرأة مع الدليل كان جائزا شما الشعر نتفي الشعر الذي يفسر حاجبي المرأة لا يجوز هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ربنا عز وجل كما قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشكون فربنا يخلق أي شخص من ذكر أو الثاني كما يشاء وكل ذلك في حكمة بارغة فمثلا خلق امرأة قرناء الحاجبين فلا يجوز لها أن تغير من خلق الله التصلات وأخرى خلق لها حاجبين كثيفين والنقذ غليظين خاصة بالنسي لبعض أقول لنساء غليظة فالتجه بالدق الحاجب تحدعه تنتفه يصير كخطر إلال هذا كل تغيير لخلق الله وهذا لا يجوز بل هو حرام بل هو من الكبائر لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن الذي تفصل بنتف ما بين الحاجبين تفعل ذلك للحسن بزعمها فيملعونه الشيخ البعض يقول أن نمص في اللغة, في اللغة العربية هو نتف شعر الحاجبين غير صحي هذا كذب كذب على اللغة أو كذب كذب على اللغة نونتو وزنا ومعنا ان ندف وزنا ومعنا نمس قلت اعرف ندف قلت اعرف هذاك نون ميم صاد هذا نون تاء ف فما وزنا ومعنا واحد نعم مترادفات كل شيء يدخل لم يأذن الله به مستغل. نعم لو كان هذا خاصا كيف قال خمس من الفطرة وذكر نتف الأبط هذا استعمال عربي بل نبوي أن النتف لا يختص من حوالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اسكتنا العانة والأبط لا اسكتنا الابط لأن العاني ما قال ندف العانة قال حلق وحلق العانة لكن الشاهد خمس من الفترة ذكر منها ندف الأبط فكيف قال ندف خاص من اعلم أعلم بأنه مشاهد لا تجوز قد كان هذا عمل يسار الذي ظروفه غم على مشاهدته ظروفه ظروفه ناقص في ظروف يعني شتمت كلام الناس والله شيء عجيب هذا الواحد يقولها <تصفيق> في قناه اولاد حتى الاستاذ استاذي ظروف لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يدعني ما الظروف لأنه في بعض المناطق أنا أشوف في الكرة هل سيكن في الغارة حاطة من التلفزيون هل هو هو هو دير وش للتلفزيون هو يدير وشه يدير ظاهره أستاذي مثلا إحنا عنا الآن وقت العشاء بالذات لأنه هو بالذنة دائمنا نتعش مع بعضينا بكون تلفاز يعني بكون تلفاز شغال لكن انا كثير بعض محالي يعني بدخل جوه الغرفة سابق لما كانت الوالدة موجودة هول فتزعل من يقول ليش بتيش تجلس انهم ورقم التلفزيون فاتح فبنش بروقت العشاء بالذات بقول انا ولاد وكلنا ناعدين فاذا انا ما كان وجه على التلفزيون تكون وجه زوجتي اذا مش انا وجه ابني فليهذا السبب بنقول ليحكي له مطفيئة لا متابعينها متابعين مسلسل شو تجد يحكي وستان زيك بلاش واحد يتعشها كاش <كشوت> تركيزيو <يصفيق> وطرعوه الضغط ايوه الله كريم يعني انت هذا ما تقدر ما تشوف تلفزيون انا طبعا بقدر ما اشوفهش فاذا شو ضرتني هذا وانا ما بحكي عن نفسه بس انا بحكي عن كل اهل بيتي مثلا زي زوجت وولادي زوجتك خدية صف مار نعم صف المريض ما اقربين زيارك ان شاء الله سامع أحمد الكذب حرام ولكن إذا اضطر, إذا اضطر الإنسان إليه ليمنع كارثة تقاد تقع لو صدق القول أيبقى نفس الحكم إذا صح السؤال لا يبقى نفس الحكم إذا صح التصوير لا يبقى نفس الحكم أخو الكارثة أخوة لا الصه الكذب الا في ثلاث على هذا السؤال يجوز انه كارثه هذا بذكرني شيء ثاني بمناقشه من التي وقعت بيني وبين القدياني في دمشق هذا طبعا له انحرافات خطيره جدا ان شاء نسيت اشبه المهم فجرى جلسات عديده بينه وبينه وبعدين اتفقنا انه نعمل مناقشه او مناظره كتابيه وكان الظاهر لي على انا اشك باللي صار شوف كل الحديد ما بيتناسب مع خام الامير كيف ابراهيم بيخرب قراب النبي يقول في القران الكريم وكان ايش النبي صديق النبي قام له صديق النبي وهذا الحديث بيقول كذب تلت كذبات هذا حديث واصل هذا النقاش كان بيني وبين داعيته من كبير من بعد داخل الفاكستاني هذا منير الحصني أمام مكتبه طاقفين كنا والتقين الجرى بيني وبينه النقاش الآتي لكنه منطقي وجميل جدا قلت له أنت بتنزع إبراهيم عليه السلام من هذه الكذبات الثلاث وهي مشروحة في الحديث فهل أفهم منك أن الكذب حرام ولو كان في فيه تخليص نفس مؤمنة من كافية أليئ نعم وكنا يومئذ حديث أهد بالثورة الاترانسية هو الأهل الثورة السورية على الاترانسيين فكان الثوار يهجمع على ما يسمى عندنا بالاستحكامات هل تعرفوا أنتم؟ هل تعرفوا <تصفيق> أنتم؟ هل تعرفوا أنتم؟ هل تعرفوا 2 3 فدائين حقيقة يغافلوا هالفرنسوين والسنغال كانوا يجيبوا من السود ويرمي لقبل 2 أو 3 البرق يدخل بين الحارات وبين القبور ووضيعنا إيش الجماعة وكأمر طبيعي جدا كما يقال يوم في فلسطين وعلى أسف سرعان ما بينتوشوا يفتشوا عمين الفائل يدخلوا البيوت يدوءوا على الباب فقال تقول له هذا من يحصي تقول له هلا لو وقعت هيك واقع ويدأوا عليك الباب وكان لجأ عندك رجل من هؤلاء ثوار المسلمين و اجاك هذا بسمه عندنا الجاندرمة يعني العسكري الفرنسي جاندرمة انا جاك الجاندرمة تدق عليك الباب قال لك دخل عندك شخص تخبه شبت له بخلاك تقول له قال له ما له هون ما جرى السؤال والجواب الاتهي وهنا الدقة قلت له بدي سعلك شؤون الصدق واجب لأنه مركب من ثلاث أحرف هي صادة القاف والكذب حرم لأنه مركب من ثلاث أحرف أخرى هي كاف ذالباء أم لأنه في الصدق خير وفي الكذب شر قال طبعا هو هذا تلو في حادثه مما ان اختلفت النتائج نتج من صاد دال قاف ما ينتج عاده من كاف ذال باء اعطي حكم صاد دال قاف ام كاف ذال فويته هذه مباشره انا نسيت اسمه حديدة بينه وبينهم وبعدين تفقنا أنه نعمل أو مناظرة كتابية كانوا بالظاهر والغير على عصب الأمبياء والرشب قلنا هذا الحديد ما تناسب مع مقام الأمبياء كيف إبراهيم يكذب ربنا بيقول في القرآن الكريم وكان إيش؟ صديق, صديق النبية أهلا بيقول صديق النبية وهذا حديث بيقول كذب كذب هذا حديث باطل هذا النقاش كان بيني وبين داعيته من كبير من بعد ذاكر الفاكستاني هذا منير الحصني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 فهل أفهم منك أن الكذب حرام ولو كان في فيه تخليص نفس مؤمنة من كذب أليئ نعم وكنا يومئذ حديث عهد بالثورة الفرنسية هو من الأهرى الثورة السورية على الفرنسيين فكانوا الثوار يوموا وعد ما بيسمى عندنا بالاستحكامات <تصفيق> ما بعرفوا <بقى> انت <تصفيق> اه... بيقولوا ايه كويس جاي جاي ساير 2 3 فدائيين حقيقه اغرافوا الفرنسويين والسنغال كانوا يجيبوا من السود ويرموا القنبلتين ثلاثه وبسرعه البرق يتخوض بين الحارات وبين القبور ودي ايش يا وك امر طبيعي جدا كما يقع اليوم في فلسطين مع الاسف شرعان ما بين تشوف يفتشوا مين انفع يلا يدخلوا البيوت يدقوا على الباب فقل له هذا من حصي قل له هلا لو وقعت هيك وقاه وييدقوا عليك الباب وكان لقى عندك رجل من اولاد الثوار المسلمين وي جا قاعده شو عندنا الجندرمه يعني العسكري الفرنسي جاك الجندرمه ان رو جاخ الجندرمه عليك الباب قال لك دخل عندك شخص خبى شو اللي دخله في دو اينام قال لي ملوهم ان شاء السؤال والجواب الاتي وهنا الدقه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 قلت لو في حادثه ما ان اختلفت النتائج نتج من ص د ق ما ينتج عاده من كاف ذ ب حكم ص د ق ام حكم ك ذ ب فويت النبي غلطت بالنسبة لأمرأة لأ كانت حاملة وتعافت حبوب منع الحمل وهي لا تعلم أنها في حالة حمل وبعد هدى تسببت هذه الحبوب في إخطاق الجنين فهل عليها من كفارة؟ لا شك أن هنا لا كفارة لكن الجنين سقط يعني عمره كم؟ لا ندري هل العمر تأثير بالنسبة للمسألة؟ لا لا يسأل التعافية لكن قد يكون هناك شيء ينير لنا السبيل في تطوير الجواب لا ندري لكن ربما يكون بعد الأربعين أو كذا أربعين يومان ربما يكون كذلك ولا أدري على كل حال إذا كانت لا تدري ان هذه الحبوب تسقط الجنين نعم فلا يسمع عليها إن شاء الله آه بالنسبة ليه؟ لا لكن بالنسبة للكفارة هل أنت كفارة لقتل خطأ كده؟ لا لا ما في كفارة ما في؟ لا طيب هل هناك يعني مثلا مدة شرور معينة إذا فقط الجنين فيها في مثل هذه الأحوال يكون على من تسبب القتل يا كفارة؟ بعد نفك الروح يعني بعد 24 نوع؟ اي نعم اه ما في خلاف في السنه هذا خلاف من اطباء اما السنه صريحه في ذلك السنه الله فيك وفيك ان شاء الله, الله اهلا واياك شكرا يا اخي نو كان يخنط في <تصفيق> صلاة